صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله ألف لام صاد كتاب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 قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أَلَّا تسجد إذ أمرتك قال أَنَا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين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 يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةِ يَأْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سُوءَ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا والله وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُل إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ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 فمن اتقى وَأَصْلَحَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بِآيَاتِنَا واستكبروا عَنْهَا أولئك أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون فمن أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذبا أَوْ كذب بِآيَاتِهِ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 صحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسمائهم قالوا ما أغن عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه وَدُخُولُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَن تُمْ تَحْزَنُونَ وَلَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن أَفِضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ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 أذل بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. الله أعلم.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 بولين آمين وإلى وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره أفلا تتقون قال الملا الذين كفروا من قومه ان لنا في سفاهة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 أو أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربك على رجل منكم ليُذركم وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم وزادكم في الخلق بسطة فذكروا إلى الله لعلكم تفلحون.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 ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا فقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من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 ja. Uh...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 كذبوا شعيبا كألم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانواهم الخاسرين فتولى عنهم وقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدَ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَى عَلَى قَوْمِكَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِنَ النَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَحْسَارِ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 وإن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض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 أَوَلَمْ يَهْدِلِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلْ لَوْنَ نشاء أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ونطبع عَلَى قلوبهم فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تلك الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل فذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين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 قَادِرِينَ تُمْكُنُ بِلَيْنَةٍ مِنْ ربكم فَأَرْسِلْ نَعَيَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يده فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ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 فَنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ آتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَدْرَكُوا آلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يورثها من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 أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 إن هؤلاء متبّرون ما هم فيه وباطلون ما كانوا يعملون. قال أَعْلَى اللَّهِ أَبْغِيَّكُمْ إِلَّا وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذَا جَئَنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ صُوْرَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم الله أكبر سميع الله لمن حمده الله اكبر Allah